ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إنا أ ز ل ن ا ه ف ي ل ي ل ة ا ل ق ر و م ا أدراك ما ل ي ل ة ا ل ق ر ل ي ل ة ا ل ق ر خير م ن ألف ش ه ر والروح تنزل الملائكة والروح في ا ب ن ربهم من كل أ م ر سلام هي حتى نقضع الفجر